فهذا تفسير اللفت اللفت وإن يقول المراد بالقرآن فهذا تفسير بالمراد وهذا يقع وكثيرا في القرآن الكريم ترى ان تفسروا كلمة بالمرادها وترى ان تفسروا بما يراتح يو... اشتقاق على كل الكتاب هنا في آدمان مفعول أي مفعول وسمي مفعول لأنه مفعول في ذلك المفعول ولأنه مكتوب في المصاحب التي بين أيدينا ولأنه مكتوب بأيدي السفرة الكرام براء يقول أن إذا سمعت هذه أنحة مصدرية ويجل أن تكون تفسيرية لأن التنزيل يتضمن معنى القول دون حروفه والتفسيرية هي التي لتأتي مفسرة لما تضمن معنى القول دون حروفه المنزل الآن أنك إذا سمعت آيات الله يكفر بها ويستاذع بها فلا تقضوا معه <تصفيق> <تصفيق> الآية الذي أشار الله عز وجل إليه يقوله قوله وإذا رأيت الذين يقوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقوض في حديث معي. وإما يسن في الشيطان فلا تأب بعد الذكرى مع القوم الظالمين يعني إذا رأيت لأحدنا قلت يا آيات الله إما بكفر أو السلسة أو بذلك فلا تقوم بمآخر لكن لو نسيت فلا حرج عليك إلا إذا إيش ذكر وإذا قال ثلاثة رب بعد الذكرى مع القوم الضالب إذا سمعتم آيات الله المراد الآيات هنا الآيات الشرعية فيما يقوم ولكن لا معنى أن نقولها أيضا في الآيات الكوينية أما الآيات الشرعية ما جاءت من الكتب ما جاءت من من الكتب المنزلة عليها وأما الآيات الكوينية فهي المخلوقات فإذا رأيت أحدا يحاول أن تكون الطبيعة والخالقة والدبرة فهذا كفر بآيات الله الكوينية أما الشرعية فيكون الكفر بها إما بالتكريب أو في العصيان والمخالفة لكن العصيان والمخالفة إما نكون كفرا أكبر وما نكون دون ذلك وقوموا ويستهزوا بها أيضا اتتخذ هزأا وسخية سواء كان ذلك في ذاتها أو فيما جاءت به من الهتاب أو فيما أخبرت به من الحواس مثل ان يسخر بيوم قيامة او يسخر بآدم او يسخر بقصة الانبياء السابقين او يسخر بالاحكام الشعرية كل هذا داخل بقوله ايش و... ويستهزر بها فلا تقعدوا معهم المراد بالقروج المجد سواء كان ذلك قروجا ام نقوطا ام اتجاعا وليس المراد بالجهود ما ذهبت القيام بالقتال حتى يقودوا في حديث غيره حتى هنا الضائع يعني الى ان يقودوا في حديث غيره وعبرت قوله يقول ان الذين كانوا يخفون باياتنا ويستزين بها يبعد قول يقع الكوم قولهم جدا بل هم دائما في خوض الولاعة بل في خوض للعبد لكن ما ذلك إذا كان هذا الخوض لائم يفتش الدين فلا بأس أن نبقى معه وحتى هنا قلت أنه الغاية فهل تأتي بغير الغاية نقول نعم تأتي بغير الغاية كثيرة تأتي بالتعليم مثل قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا هنا حتى ليش لا أسهل خاصة لماذا لا تكون لغاية سؤال لك إن عنات فشكر عنات فالدلع ورد لماذا لنفقوا بالغاية لا تنفقوا آلاما عند رسوله الله حتى أنفضوا لأن المعنى يا أخواني يختلف لو قالوا لا تنفقوا حتى أنفضوا كان دلالس الآية على أنهم إلا انفضوا فأنفقوا عليه لأن حتى الغائية في التي يحل محلها إلا أمن لا تنفق على من أن تعصوا الله إلى أن ينفضوا فإذا انفضوا فأمفق وهذا ليس المراسل بل المعنى لا تنفقوا لأجل أن ينفضوا طيب <تصفيق> أما التي معنا حتى يفوض للغاية فهي للغاية حتى يفوض في حديث غيره أي غير الحديث الذي يفون به يغفر نبيه بآية الله ويستازع نبيه إنكم إذا مثلهم إنكم إذا مثلهم ويجبنا مؤكد في إلا إن. ومراد إنكم انقعتم يقول لي إذا مثلهم أي مثل هؤلاء الخائدين ثم قال إن الله جامح المنافقين والكافرين في جهنم جميعا يوم قيامة والمنافق سابق أنه الذي يذهب للإسلام ونفطل الكفر والكافر والمصرق في الكفر كفي هذه العزة الكريمة يثبت أن القرآن منزل من عند الله تخوين وقد نزل عليكم الكتاب ويتفرع على هذه الفارقة أن القرآن كلام الله، لأنه إذا كان نازلا من عنده لازم أن يكون كلامه، إذ أن الكلام صفة، ليس أي من قائمة البداه بنفسه، بل هي صفة من الصفات، ومن تفوقها يتفرع على هذا أيضا إثبات رغبة الله، إثبات رغبة، لأنه إذا كان الكلام من عنده وهو ناظر دل هذا على أن المتكلم به عاد ومن فوائد هذه الكلمة أن الحكم معلق في السماء قول إباسم كما علّق البصر كما علّق القلب قال الله تعالى ولا تخفوا ليس لك بعين إن السمع والبصر والفخر كل أذى كتن عن مسؤول ومن فارق هذا هذه الآية أنه لا يتجول كاف على الكافر بعياة الله مساجدها أتوقفونها؟ نعم، نريد إحنا أن نفصل هاي نفسها، بخطئ النبع مع أدلة أخرى. ظاهره هنا، لأنه إنما نهى عن الخروج معهم، ولم يأمر بالإنكار عليهم. ولكن قال في الجواب عن هذا إن الله تارك إنما أراد أن يبين حكم المشاركين. لقوم المشاركين ونهم عن ذلك، أي أن هذا المنكر مفهم من نهينا عن الجروس معهم. نهينا عن الجلوس معهم معه يعني أن لا أن لا نقبل منكر. الصواب إنها رعاية لا تدل على ارتفاع أم لا النهي عن هذا المنكر وإن دلت عليه أو سكتت عنه. فالقياس الى صور اخرى تجب على وجوب ان ومن فوائد هذه الات الكريمه ان الاحكام تدور مع عللها ان الكفاءه الاحكام تدور مع عللها نعم من قول لا تقول معه حتى يقول في حديث الغريب لما كانوا يكفرون بأتلا وسزون نهي عن قراض معهم ثم أدن لنا في القراض معهم إذا خاضروا في حديث الغريب ومن فائد هذه الآية الكريمة أن المشاركة لفاعل المنكر كفاعل المنكر. إنكم لمسون نحن قلنا للمشارك والآية لا تدل على المشارك تدل على أن الجالس معهم له حكم الفاعل فنقول إذا كان جالس يحلق قائد معهم للحكم الفاعل فالمشارك من بابهم طيب. ومن ثوائد هذه الآية الكريمة وجوب مغادرة الركان الذي يغفر فيه بآيات الله ويستهزأ بشيء وجوب ولا يجوز للإنسان أن يبقى ويقول أنا منكر بقلبي فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مرة منكر منكر فهل يغيره بيجر فإلا ما استغفت بلسالي فإلا ما استغفت بقلبي وعن الآن منكر في قلبي غاية المفارق وقل لو صدقت بذلك لقل إذ أن الجوال احتبعوا للقلب فلو كره القلب ذلك لكرهت الجوال وهذا لا يغذيك لا يغذب أن تبقى. وإلا يكون جمسا فإن قال قائم إذا حرموا على الإنسان الجلوس مع حالق اللحية <تصفيق> إلى حق أن حقاً لفحراء فالجواب عن ذلك أنه يجب علينا أن نغادر المكان حين نراه يحلق بسرع أما وقد جاء الجويل ولينبقى إلا أثره فلا يزمنا أن نغادر المكان الذي وثيف ومثله لو قال قائل إذا الشمم ترى إحدى الدخام في إنسان وجب عليك أن تفاهم لأني أثر الطخان في جميع سم الجواب أجواب لا يجح نعدي إذا رأيتم يشرب الطخان إن عبد أنهاه فإن نفع وإلا أم ما أثر الماء فليس كتريد الماء ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم التعاون على الجسم والوقوع. واجهد انه اذا حرم الغود مع فائل ينكر ايش فالاعانة من باب الاولى مثل ان تهيأ له المكان ترش تطيب نعم تأتي بالاواني تصبرهم القهوة شال هذا الحام من باب الاولى ومن فوائد هذا حديث عائدة فريمة أن جليس الصلاحاء الذين يعملون الصالحات مسلومين. يلا. ممتاز. إيه. مائة. ممتاز العكس. لأنه إذا وزر بالجروس مع القصاد وزر بالجروس. مع الضائرين وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا القياس لنفسه صلى الله عليه وسلم عليه. لما قال وفي وضع أحدكم صدق يعني سنة إذا أتى زوجته فلو صدق قد يا يأتي أحد من شفوته ويكون له في أجل قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزع قال نعم قال كذلك لو وضعها في الحلال كان له أجل هذا قياسش على العكس هذه مثله لأنه الله تعالى إذا أ إذا أثمن الطاعي ما فاء النكر فإن فضله أوسع وأعظم فيوجب الطاعي مع الصالح والضاع ومن هنا يتولى الفاعل وهي الحذر من جلساء السوق والترغيب في جلساء الصلاحة وهذا ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك المسك نوع من الطيب وقال إنه يخلط من دني غزال معين وفي ذلك يقول المتنبي يمتح أظنه سيف الدولة يقول فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بائد دم الغزال فنحن يقول إن الرسول قال مثل الجديد الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك وجانة وإما أن يبيعك يعطيك بعوض وإما أن تجد منه رائحة طيبة ما تفلس من جلست نجلس صلاة ومثل جلست جلس سوء أو جلس سوء كنا في خلكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة أتدرون ما كير نعم الكير عبارة عن كل يربط بعضه بعض ووويجعل بعض بعض لهم حكوم يدخل على مصورة يتصل بالجمب وفي طرف ال الجد هذا ووجد لي في طرفه خشبتان كذا كالفتحان وتنظيم إذا إذا شدوا فتحهما تمتد اليدو هواء ثم غممهما ودفعات واشمعن زين يكون هواء يدخل مع المصورة على هذا الفتح فتشعل هذا هو كيف وكان يستعمله لو في المسابق ادركناه يقول هذا حامل كثير دم اي خطه يا رفقاء اذا بالغ شرط ال فذن لا ان تجد منه رائحه الكيف ايؤخذ من ايه قرينه ها معنى هذا الحديث احذر جلساءك وعليك بالجلساء الصلاح فانك لم تأت بما خيرا من جلساء السوء ولا لم تأت بشرا من جلساء الصد من فوائد الجلساء السيئه ان النار لسفين من العالم ايه كلهم ايه ايه قلنا ابينهم من هم من هم الصنفاء الملاكحون والكافحون بقل الصنف الثالث المؤمنون وهؤلاء الصنف الثلاثة هم المذكورون في اول سورة البقرة ومن فاجأت كلمة إثبات النار وأنها واسعة، فلذلك جانعوا منافقين وكريه في جهنم، واتكونها واسعة أن تسعة تسعة مئة وتسعة, وتسعة, وتسعة وتسعين من بل هذا النار والجن. يعمل عنا جهنم من الجن والناس أجنبه الضعب جن أكثر من بني آدم والآدم قدهم في الثلاثة الكريمة ومن بيانات ومن فوائد الثلاثة الكريمة ممكن نقول بها الانتفات فيها جفاة ربما يقال حتى والإظهار في موضوع الماضي دهو هواي برجل الحنيم. هذه السريع. طيب من كان الله ورسلي عدو, عدو الله ملاذي ورسولي وجبيريل ومن كافر إن الله عدو الله كافيين وينظر عدو الله. مع أن هذا مقرص يوم لكن يبين أن من كان عدوًا له ملكة رسوله فهو كافر ولينبث على سبب العداوة عدوة الله وهي الكفر وليكون المعنى أشنك يعني فيكون في عدوه في يكون الله عدو للكافرين الذين كفروا بالمعادات والذين كفروا بغيره أيضا ثم قال الله سبحانه وتعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم لكم آفت وإن كان للم كافرين نصيب قالوا ألم نستحول عليكم وننعكم عنه فهم جمعون من ناعون كذاهون خدعون انظروا الذين يتربصون بثم التربص الانتقام ومنه قول تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهم أي ينتظر يتربس من ايش الدواء ينتظر والدواء هل عليكم او لا يقول فان كان فان كان لا كل فصل الله قالوا يريد من هذا الفتح نحن معكم لا تحكمنا الغنيم وإن كان الكافرين النصري نصري. ولم يقل فتح لأن ما يُعطاه طوال ليس فتح ولكنه محن إن كان الكافرين النصري قالوا أي ذلك الكافرين أنا مستهد عليكم ولنعكم من المؤمنين لولا نحن لأهدفكم لكن نحن من منعناكم واستحواذنا عليكم وصلنا جرعا لكم إن كان النصر للمؤمنين ماذا يقولون يا هلأ؟ ألن معكم؟ يعني فإذا كنا معكم أعطونا نصيبا أعطونا من الغنيين وإن كان عمر العقس سنيعا نستحفظون على المؤمنين ولا نعونهم على المؤمنين نعم ها الحمد لله إلا الناس في معهم نعم طاهر نعم نستحفظ عليكم المصيد ونكون جير عد لكم ونمنعكم من المؤمنين لهب عن المؤمنين من المؤمنين يعني نحن الذين أحبناكم من المؤمنين ولولا نحن لقد لكم مؤمنون فهم يدعون أنهم معلومين وصوبون الغنيف ويدعون أنهم اتماسوا الكفار نعم من أجل أن يكونوا أولياء لهم قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة الفرق تحريق ووصم الله الكريم مبتجأ ويحكم ثم يطعو حظا الله يحكم بينكم ويعني وبين هؤلاء المنافقين ويكفار أيضا يوم القيامة المتعلق بيحكم والمراد يوم القيامة ويوم بعد وصلني بذلك أساعد الأمور وليه. أنه يوم يقوم فيه الأشباح، نعم، أن يوم يقضي العدل ليش؟ نعم، حسن، فالله يحكم بين المؤمنين والكفار، وليجعل الله الكافرين على المؤمنين. الخصم يخبر بنتيجة الحكم قبل أن يحاكم الآن نحن إن شاء الله تعالى نحن الآن خاصمون للذوق لأن الله تعالى يقول لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سليلا بعد أن قال فالله يحكم وضي أي حكم أبلغ من هذا؟ وقال للخصم حاكم وليس لخصمك عليك سبيل فحكم الخصم قبل الحكم لأن الأمر واضح منتهي وريا على الله للك الكافرين على مؤمن سبيل نعم نفوأ الغازة الكريمة هيان شقة عداوة من أفئل المؤمنين في الكون المتبقصون بهم ايش الدواب ينتظرون الساعة التي يقول فيها الضرط على المؤمنين لكن قال على تعالى عليهم جائرة السوء وعبد الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وسائل مصيرهم ومن فوائد هذه الآية الكريمه أن المناسقين لهم حظ من المغرب. من أين أحد؟ قولي ألم نقل معكم يحق تل هر على أن المناسق يعمل في الظاهر فنعطى ما لقاه المسلم ومن طوائق الثلاثة أن المرافقين عندهم من نحن وفي عموثهم على تحت إن كانت الأباء المصريين طالبوا الغنيين وإن كانت الكفار ممنوا عليهم كانت الكافرين النصيب قالوا ألا نستعد عليكم ونعمكم المهمين يعني فأعطونا من النصيب ومن فائد الأرض الكريمة الدعوة الكاذبة للمنفسهم لأنهم هم الذين منعوا الكفار منهم لكون يكثروا سوالهم وساعدوهم في الغاطم وأثلتوا في صدورهم بإيش بالنصر ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء والحكم بين الناس بقول والله يحكم بينكم يوم القيامة وهذا حكم لا حكم بعده ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الكافر ليس له سبيل على المؤمن مهما كان أولا فليس الكاف سبيل أرأيت لو أن المسلم أحرق نح نخيله وأمات ركوبه هل يعلم لا لا يأهم. ما هذا مخطار طبعا هذا مخطار الحربيين لا يعتم لأن ما له المباحث أما المعصوم وهو الذن والثاني المعاهد والثالث المستأمن فهؤلاء أموالهم محترمة أموالهم محترمة من طوالد من طوالد الثلاثة إن الله سبحانه وتعالى هو الحكم من العباد بذلك قوله وَلَنْ يَجْعَلَ الله من كَافِرِينَ على مُنْهِهَ سَدِينَ الله يحكم ولي يجعَلَ وعلى هذا الثلار قكم يوم القيام لأحد حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل لي أن نعلم ولهذا عند الشباعة لا يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام ان يشتغل بدون ان يسأل من الله هل استفاد من هذا من هذه, هذة الابت الكريمة ان المحاكمة بين الكفار المؤمنين في الدنيا قد يكون فيها الحق الكاذب، قد يكون وجهه اثنان ان الوحوة نفى ان يقول الله سبيل في يوم قياه اما فى اليوم قيامه فالناس كلهم تحت العدالة نعم نعم يعني هم ايش اين نعم وجه الكذب انهم يبدعوا ان هذا التكثير هو سبب النصيبة اللي حصلت له. إجمالاً هذا هو نفسه اللي اللي اللي بي بينت صار له نصيب إيه من الأستاذ مو مو كل شيء. عينان تدلوا على ذلك من جميع الآيات اللي فيها جنب المنافقين والكفاء يقدم الله فيها المنافقين ليعذب الله المنافقين والمنافقاء والمشركين والمشركة إلا في حال واحد أو في آذة واحدة جسب وهو قوي يا أيها النبي جاهد القفار والمنافقين وذلك لأن جهاد القفار بالسلاح على وجه جهاد المنافقين بالعين والبيان وليس بالقتال ميدان ايه ده؟ ايه ده؟ ما قلنا نفس الكبس هي الحكم دور مع ال نعم إذا علمنا أن هذا المجلس الساقوني السبع أو إن لم إذا كان يستطيع أن يغير ذلك وجب عليه الخروج وإذا كان لا يستطيع حرم حرمه لأن كونه يحضر ثم يخرج يرث عنه وربما يكتشرا مفتنة آدم لكن الصوت سوف نوعه الكفر السريح وكل السيسات الله تلقى من عباق عندك أفراء بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين يقادعون الله وهو قادعهم ومن آقام للصلاة طام ورسالا. راهونا الناس ولا يسرون الله إلا قليلا. ونبذبين بين جالت لا إله أكلا ولا إله أكلا. ومن يضغل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تستخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أسريدون أن تجعلوا لله عليكم سبطانا مبينا سنفطال الله قبل هذا ها؟ وقبل هذا وأخذ الفوائد عون اقلام الشيطان الرجيم الله تبارك وتعالى الذين يتربصون فيكم ما معنى تربص الانتراب يعني فتربصوا حتى يتربصون طيب وماذا يتربصون في المسلمين كمال ماذا يتربصون في المسلمين ما نعم نعم يتربصون دوران ايش را فلسنا بين متجواه يعني ان حضونه دائره تسوي على المؤمن ما معنى قوله فإن كان لكن كان لكم فضل من الله قال للمسمع يعني كان صح الله ما نعم أن وهم في المغاني طيب وإن كان الكافرين نصيب قالوا أنا المستحوذ عليهم وانا نأكلون. في عصر طيب وارب ان شاء الله للكافرين علمي سبيله هذا هل يوم قيامه او الان هذا يوم القيامه هو ثاني يحتمل قولي اي ان ما ليس اقرا هذه عشان اعرف السياق قبل قبلها قبلها اقرا ما قبل هذه الجمله لأن الله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل لهم سبيل في الدنيا لكن فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله الكافرين على مؤمنين ها؟ هذا هم القيامة لأنه قال فالله يحكم وقال ليس الكافرين سبيل ألموني. فيكن هذا في يوم القيام لكن من العلماء من جعل حكمها عاما كما أسلفنا لكم ملينا القوائد كإن لا ثم قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين المقادرون الله وهو خادر هل يجب أن نؤكد بإن لبيان حال هؤلاء المنافقين ومعاملتهم ومعاملته مع الله عز وجل مخادعون الله يعني والمؤمنين أيضا كما قال تعالى في صورة البقرة مخادعون الله والذين آمنوا وما يفتحون إلا هنفسهم وبماذا يخادعون بأظهار الأسلام فإن من رآهم ورآ حرورهم الصلاة وصدقاتهم قال إنهم إنهم مؤمنون وهم يخادعون راه بها قال تعالى وهو خادعهم يعني ان راه يقابل خداعهم بخداع من حملهم وكيف مخادعته مخادعة وجاهم انه يملي لهم حتى يستمروا على هذا ويستمروه فيبقون كفرارا مع شياطينهم مسلمين مع المؤمنين ويعصنون بهذا النفاق اتماعهم وأموالهم وهذا هو خداع الله تعالى لهم أنه يملي لهم في نفعقهم ثم بالتالي نخلم لهم بسئلة الخاتمة وإذا قاموا إلى الصراط قاموا كسال إذا قاموا إلى الصراط أي صراط كان يقوم لكسال والكسال هو الذي يكون عنده فتوح وعدم الإشار على الفعل فهم إذا قاموا قاموا كسالة تجدهم يتثاقلون الهضو يتثاقلون على الذهاب المسجد يتثاقلون الصلاة نفسها، وذلك لعدم رغبتهم في الصلاة ووجه هذا أن من كان رابدا في شيء فلا بد أن يقوم إليه نشيبا يراؤون الناس يعني مع كونهما قموا عكسالة لا يخلصون في قيامه وإنما يراؤون الناس أن يظهروا أنفسهم بهذا المظهر ليراهم الناس فيقولوا إنهم مسلم ولا يذكرون الله إلا قليلا لا يذكرون الله يعني لا يصلون أو لا يذكرون الله في الصلاة فيه. الثاني يعني حتى إذا قلزوا لا يذكرون الله إلا قليلا والمراد لا يذكرونه بأرسنة وجوارقهم وقلوبهم إلا قريبا فلا يذكرون الله بأسئلتهم لأنهم لا يأتون بالواجب من تكبير وتسبيق وتحيات وأيضا وكذلك لا يذكرون الله بأفعالهم فلا يطمئنون في الصلاة ينقرونها كنفل غراب لأنها تقيس عليهم وهم لا يأتونها من رابع ولا يذكرون الله بقلوبهم لأن قلوبهم ساهرة يؤدون الصلاة كأداء المشيدة بدون أن يشعروا بأنهم بأنهم يناجون الله عز وجل إذن لا يرسلون الله في الصلاة إلا قليلا يعني بالقلب واللسان والجوان في هذه الآية الكريمة إثبات حجاع المنافقين وأنهم قوم أهل حجاع ومكر ولهذا كان من صفات المنافقين أنهم إذا عاهدوا غدروا وإذا خاصموا فجعوا وإذا حجثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا لأن كل هذا يتضمن الحداء ومن قرائبها الآية الكريمة إذباس الحداء لله أجل وجل أي أنه جل وعلا يخذر من يخادره لقوله تعالى وهو خادرهم وهل الخداع صفة ذم أو صفة مدح في ذلك تفصيل إن كان في مقابلة من يخادع فهو صفة مدح لأنه يدل على قوة المخادع وأن عدوه لن يمكر به لأنه أشد مكر من عدوه وأشد اتجاه كما قال تعالى والله أسلع مكرا وقال وهو خير ذاكريه أما إذا كان لس له سبب بل هو خداع في موضع الاعتمال فإنه لا يسمى خداع وإنما يسمى خيانة يسمى خيانة وهذا عيب بكل حال ولهذا لا ننصد الله الخارج حتى الذين يقولون الله لا يقادلهم الله الخيانة كما قال تعالى ذلك بأنهم خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخالب ووجه ذلك أن الخيامة خداع في موضع الاعتمال حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكن ايش من خالب لأن هذا ذنب فلا, فلا ينسف الله به فإن قال قائل هل ينسف الله بالخداء مطلقا فيقال إن الله خادر أو مخادر قلنا لا لا يوصف إلا في مقابلة خذاء اداءه وكذلك المقر والكيف والاستهزاء ونحوها من من ثقوه ونحنها من الشكايات التي تكون مدحا في حال دون حال فإنه لا يجوز لا يجوز ان تصرف بها على سبيل الاطراء وعلى هذا فنقول المعاني والاوصاف ان أن تكون كمالا محضا فهذا يوصف الله به، وإنما أن تكون دمًا ونقصا نحلا، فهذا لا يوصف الله به. مطلق. وإنما أن يكون مدحًا في حال ودمًا في حال فهذا يوصف الله به حين يكون مدحًا، ولا يوصف به يكون دمًا. وعلى هذا لو أحد لو أن أحد وصف الله بالعاجم. يقولون هذا حرام في كل حال لأن العجزة إيش صفة دم وكذلك لو وصفوا بخيانة هذا حرام في كل حال لأن الخيانة جدا في كل حال متكلم الكلام كمال الكلام كمال فلنصف الله أنه متكلم مريد كذلك فعال المريد كذلك كل هذه الصفة كما هو من طائمة الكريمة أن المنافقين إذا قالوا أن المنافقين يصلون أن المنافقين يصلون لكن هل تقبلون منهم سلاتهم لا لا تقبل لأن الله تعالى قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم تقبلوا بالله ورسوله ولا يكون السلاتة لهم مع أن النفقة نفرها متعدل ومع ذلك لا فقد فكذلك العبادة التي نفرها غير ومسعدل فإنها, فإنها من باب أولى اللا فقد ففلاقهم لا فقد لكن هم يصلون يصلون المراعاة للناس ومن بعد هذه الأفل الكريمة أنهم إذا عدوا الصلاة المراعاة يؤدونها إيش لكثر لكثر وبروج وعدم شاء ومن قوائد آنة الكريمة أن من أدى الصلاة على وسر كسل ففيه شبه بمن عمك الله ففيه شبه بالمنافس فاحذر أن تكون مشابه بالمنافس أدى الصلاة بالشاب وفرح وصرور ووالله إن المؤمن حقا ليفرح إلى أقضى الصلاة لأنه سوف يقف بين يدي الله المجيب وإذا كان الواحد منا يفرح أنه سيلاقي صديقه أو خليله ويعد لذلك العدة فما بال بملاقة الله عز وجل ومناجاته ولهذا إذا رأيت من نفسك كسل, كسل في الصراف فاتلم نفسك فأنت بلا شك منافق مشابل المنافقين في هذه الخاصة لكن اتلمت ابدئ مسيرك مسيرتك إلى الله عز وجل لا تتهاون ولو ما يكون عندك تهاون الآن تعاون بسيط لكن يستاج حتى تكون الصلاة عندك اثقل شيء ومن فايده هذه الاخبار أن من راى الناس بعمله الصالح ففيه شكون من من من الملابس. والرياء بابه واسع ليس في الصلاة والنبغة والصوم والحجلة أوسع منها. من هذا حتى الإنسان لو أنه لبس ثيابا رفته ليظهر الناس بالنبغة الزاهد فهو ايش فهو مرأ ولذلك لا تظن أن الرياء يختص بالعبادات المحق قد يكون في أي شيء كل شيء تظهر للناس أنك تتغذب بي إلى الله ليارا الناس فإنه ليا أولياء الله لياهم محبط للعمل لياهم محبط للعمل لأن الله يقول في الحديث القدسي أنا عظيم الشركاء من يشرك من عمل عملا أشرك فيه ما يغير تافوشا الله غني عننا نحن مضطرون إليه وهو في غنى كامل عنه فإذا أشركنا بالله نعود بالله من الشرك إذا أشركنا به أحدا فإنه لن يقبله هو وأغني الشرك عن الشكر ومن طائل هذا هذا هذا, هذا الهاتف الكريمة التحذير من مرآة الناس سرع الناس الناس ينفعونك لا ولا يبرون إنما الذي ينفعك ويبروك هو الله عز وجل وما بكم من نعمة من من الله ثم يلمسكم الظروفة إليه تجرب لا تهتم بالناس مدحوك أو قدروا فيك أهم شيء أن تنظر إلى رب الله الزوجين أبعد بعدا تاما عن الهيب ولتمون مثله وهو أن الشيطان يأتي للإنسان ويقول إن صليت فقد رأيته وإن حسلمت صلاتك فقد رأيته وهو بعيد من هذا فهل يترك تحسين الصلاة خوفا من ذلك او يترك العباد خوفا من ذلك لا هذا من المهتفطات الشيطان للإنسان ولكن ليشق طريقا وليستمر ويستعين بالله من الشيطان رجيب ولا يثبت إلى هذا المساعد لأن الشيطان يتمنى ان لا نعبد الله لانه أصر الله فيرتع الناس الناس ربهم ايضا فلا تترك العبادة من اجل البيان. ثم إن طرع على ذلك أنك تحسنها من أجل رؤية الناس لك، فإن كنت طالب علم يقتلى به فاني أنك تحسنها من أجل أن يقتد الناس بك، وتكون في هذه الحال عابداً معلم فإن رسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه وطني يطلب منه أن يبين له كيفية الصلاة يقول صلى الله عليه وكان يصعد على المنبر حين يقول له يقوم يصلي عليه ويقول فأعتوا هذا لتأتموا بي صلاة وبهذا تطرد الشيطان تطرد الشيطانة ومن ثم أين هذا الكريم أن ذكر الله تعالى عند المنافقين قليل قليل هو قصد. قلنا كُنَّا إِلَّذِّكِ لَكُمْ بالقلب واللسان والجوارب فهم لا ينفعون الله إلا قليل حتى في الجوارب الراهرة لترهى الناس لا ينفعون الله إلا قليل ومن فوائده أنك إذا رأيت من نفسك قلة في ذكر الله فإن فيك شبها في, في المنافق ولهذا وصف الله المؤمنين أولي الألباب لأنهم الله دياما وقعوداً وعلى جنوان وما يضبك إذا ذكرت الله؟ هل اللسان يجعب؟ ليس هناك عضو كاللسان في عدم التأثير فإذا كان كلالك فأكلم ذك الله ويروى النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن رجلاً تعب قال يا رسول الله إنا شرايا رسان فكذبنا عليه يعني وقد كبرت فقال له الرسول عليه الصلاة لا يزال الهسان فرضا من ذكر الله يعني قد ذكر الله ومن فعب الهاتف الكريم أيضا أن المنافقين يبقون الله لكن لكن ذكره قليل ثم قال تعالى مذبدبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إله مذبدبين أي مرتدين يرددهم الشيطان مرة هنا ومرة هنا مذبذبين بين هؤلاء مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء يعني لا إلى المميين ولا إلى المنافقين هم في الظاهر إيش مسلمون وفي الباطن كافر فهم إذا أتوا القضاء قالوا إنماه وإلى جاء المسلمين قالوا إنماه ألم نكن معكم كم مرة فهم وحيظون لأنه ذات لا يستقجون على الله وهذا لأنهم لم يؤمنوا أول مرة كما قال تعالى وَنُقَلِّبُ وَأَسِئِلْهِ فَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَلَمَا الْرَقْ وَنَبَرُهُهِ قَيَدْهِمَا ولهذا احذر أن لا تقل الحق إلا مثالين احذر من هذا لا تبال لك الحق فقل سمعا وضعا وآمن خوفا من أن تقلب أن يقلب فؤاده وبصره إذا لم تقبل الحق في أول مرة ومن هذا أو قريبا منه ما يقرأ بعض الناس الآن إذا قلت إن الرسول أمر بكذا أو إن الله أمر بكذا هل الأمر نوتو هل الأمر نوتو كان يقول إذا لم يكن نوتو فلا فلا, فلا هذا غلط إذا سنعت الله يا أمر أو الرسول يا أمر فقل سمعنا وعطائنا سواء كان للسفاد أو للوجوه وإنما يسأل عن واجب أو مستحب إذا غي عن هذا الأمر وترى من عنده لا حرج عليه أن يقول هل هو واجب فأقضيه فأقضيه أو غير واجب فلا آدم بذلك بعد المقضاء أما قبلا أن تفعل فإن تمام العبودية أن تقول نحن <تصفيق> سمية واضحة ثم إن كان واجبا فقد حصلت على ثواب الواجب وإبراء الدم وإن لم يكن واجبا حصلت على خير وثواب فلم تندم لكن الندم أن تتردد تقول هل هو واجب أو لا ولا أعلم من صحابة رضي الله عنهم سعر رسول عليه الصلاة والسلام ان يأمرهم اواجه من ذلك امسك الا بقضية واحدة يقصد بريرة فان الرسول لما امرها ان تبقى مع زوجها مريد قال ان كنت دامرني فلا سمع وطاع. ولم تقل ان كنت دامرني على سبيل الوجوب ان كنت دامرني فسمع وطاع وان كنت تشير علي فلا حاجة لك وكان بريرة اعتقد وإذا عتقدت الزوجة تخير بين بقاء زعيمين وبقاء مع زوجها وفسق الكاهن، فلما عتقد خيرها الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه شيء في بقيتي مع الزوج وأنشئتي يفسقانها، فاختارت الفصل فارتفت وانما خيرها شعرت لأنها الآن ملكت نفسها ملكا تاما وكانت من العقل مملوكا لا تصرف لها بنفسها أما الآن فقد تحررت ولهذا جعلها فيها اختارت نفسها، اختارت نفسها فكان زوجها يلاحقها في أسواق المدينة يبكي يريد أن, أن ترجع فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعجل ويقول ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث وهذا حق أن نعجب لأن العادة أن القلوب شواهد كما يقولون تتبادل البعض والمحبة لكن هذه سبحان الله أبد كم رأت من بن قيس المشروف له بالجنة جاء الرسول عليه الصلاة والسلام تصب المخالع، وقال فيني لاعب لا عليه في خدق ولدين لكن أكثر كفر بالإسلام. حكى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المخالعها وتربت عليها الحديثة. وهذا أشي من العجبا. المهم أن أن أن أننا نقول إن الإنسان إننا لا نعلم أن الصحابة راجعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في قول في أمه وقالوا هل هو على سبيل الجامع رسول الله أو على سبيل التطو أبدا فأتكم كأ فأتكم كهم في الصحابة في سبع واحمد الله أن الله عز وجل شرع لك هذا هذا الأمر تحمد الله أن الله شرع لأنه لولا أن الله شرعه لك فكان قيامك به بدعه لا يزيدك إلا ضلال وبراء من الله. يقول لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء ودبر الدين. ومن يدري لله فلن تجد له سبيلا. أقول هذه شرطية وفي أشكال وهي أن من الشرطية حسب ما نعرف تجزم يملث. وإشكال آخر أن الفعل لا يحق يعني لا يحقه الكسر يعني لاكم مجنونة. وهنا مقصوم فهذا الاشكال نعم في احياء احياء اثنين على نمط واحد واحد كل واحد يكون في المسلح يلا احياء بعض ها. كسر يعني هو مقصوم لكن كسر كسر عارض طيب الاشكال الثاني لا ما هل هل جاب يدخل فرد؟ أم، أشلين ما يركس، يعني لا يفس خصائع رأس، نعم، وإنما يتخلص من تفسكين. أما الجواب والقمر فلن تجد له صبية، يعني أي إنسان يكتب الله سبحانه وتعالى غلاله فلن، نعم، فلن تجد له صبية في الهداية. سبيلا عن طريق ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا وهؤلاء المنافقون قد أضلهم الله لن تجد له داء سبيلا وحبلا ولكن ربما يوم الظهر على خضوع فاهتدوا كما قال تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستسلون لا تعتدوا وقد أضلتم بعد إيمانكم إن عفواً قائما منكم من أسف القائد من تواجه الرحلة الحديث من فوائده الآية أن حال المنافقين التردي بين الكفر والإيمان، لكن الحكم عليهم أنهم إيش كفار، الحكم عليهم في الآخرة أنهم كفار، أما في الدنيا فعلى رواهريه لأن الأحكام في الدنيا على رواه، ومن فوائد الآية الكريمة. أنك إذا رأيت نفسك مترددا بين القبول والإنكار، فاعلم أن أن فيك شبه من من من, من المنافق، لأن المؤمن لا يمكن أن يكون مترددا ولا أن يكون له مخياراً، إنما قضى الله والرسول كما قال تعالى وما كان للمؤمن ولا ممنة فإذا قال الله والرسول أمراً أي يكون له مخياراً أمراً، بل لا ترددون، يقبلون وإنقدون. ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الطمأنين والاستقرار أمر مظلوم ولهذا نجد وعلي. أشد الناس استقراراً وطمأنينهم المؤمنون قال بلى ولكن ليضمينا قلب ومن فائد هذه الآية الكريمة أن من كتب الله أن من أضله الله فلن نستطيع أهد أن يهديه لقوله ومن يذن الله فإحنا قال قائم لماذا يذن الله كلاما وأنه كلاما قلنا له هل منع هذا الهدا... الذي منع هزايته هل منعه ظلما أو عدلا الجواب هذا هو وتفضل على الآخر فهدأ فهو يمنع أحد الحق وإنما تفضل على هذا فهدأ ثم علم أنه لن يفون الضغلال إلا لسفد من العبد في قول الله تعالى فلما زاء أزاء الله قلوبه وكما قال تعالى وَنُقَلِّبْ وَإِذَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كما لم يؤمنوا به أَوْلَ مَرَّةٍ فلو أنهم آمنوا أول مرة واستقاموا على القديم لم يغل لهم الله لم يغل الله أبدا وبهذا نعرف أن حديث بن مسعورة رضي الله عنه إن أحدكم يعمل بعمل أهل جنة حتى ما يكون بينه وبينه الذي راع فيشفق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النافر أنه ليس المراد أنه لا يكون بينه وبين الجنة لا ذراء بحسب عمله ولكن لا يكون بينه وبين الجنة ذراء بحسب أجله لأنه لو كان عمله وأوصله إلى أن لا يكون بينه وبين الجنة لا ذراء ما حدله الله أبدا لكنه في قلبه حسب كما جاء الحل الآخر إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو الناس وهم أهل النار وهذا التأويل متعين أن نقول حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع باعتبار الأجر يعني حتى إذا قرب أجره وقارب الموت أظهر وأعلم أنه من أهل النار يا أهل ومن فائد هذه الآية الكريمة أنه أو من فائدها الإشارة إلى اللجوء إلى الله عز وجل في طلب الهداء لقوله ومن يذل لله فلن تجد له سبيل وعليه فإذا دعون أحدا إلى ولكن له أبا وتردد فإننا نلجأ إلى الله أن يهديكم لأن الله عالكم بشيء قديم وكم من أناس كانوا أشد القوم فصاروا أسعد القوم وأسد القوم فكانوا أصلح القوم وما عمر بن الخطاب الرجل الثاني من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ما عنده البعيد خالد ابن وليب اكرم ابن ابي جهر اشخاله في اوليب اجيب كفار معادون الاسلام يريدون القطاع على اهل الاسلام يريدون قتل الرسول عليه الصلاة والسلام وقتل الصحابة ومع ذلك كانوا بعد هذا اشكلوا كانوا ايه قادة وكانوا شجعانا في نصة الإسلام وهذه مثل الله فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. فإذا علم الله في قلب الإنسان خيرا ونسأل الله نجع قلوبنا وقلوبكم هكذا هداه الإسلام يا أيها النبي قل لمن في يدي يأجيكم من أسرى يعلم له في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما يقسمونكم اشتاد ويغفر لكم فإذا علم الله من قلب العبد الخير والفقه وهدع حتى وإن ضل فالعاقبة ايش الهداية العاقبة عن الله هديك ومن يقول فلن تجد له سبيل سبيل هذه نقرة في السياق في سياق النفل فلن تجد له نصير فتعم كل سبيل لا يمكن أن يكون سبيله من أراب الله ضلاله نساللله يهدينا وياكم صادقين مستقيمين ويصلح قلوبنا وأعمالنا نعم نعم نعم رب لا ينقض في في بعض الشيء اما ذكر اللسان, ما فيش كان. الل... اللسان والجوارح ما في إشكال ذكره من ذكره الله باللسان والجوارح ما في إشكال ما في إشكال لكن ذكره بالقلوب وهو الذي قلنا أنه يُقنِّق لقد من إليه هذا ولهذا قال آمن ثم في ذلك بأنهم آمن ثم كفر نعم من علم من خلاف خلاه إفاق فاطرة لكن العلم الإفاق نعرف هذا الرجل يذهب منا من عند الحجاج السند يروح إلى إلى إلى الكفر والتسخّب ويكون معه ولهذا من علم من إفاق وجب قتل وهل تقبل توبة أو لا على خلاف بين العلماء والصحيحان تقبل لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعنى بعض النافقين من علما يقين لكنه لن يقول خوفا من التنفير عن الإسلام ولهذا قال لا يتحدث الناس من محمدا يقول أصحاب وهذه نقطة يجب أطلها. أن تبطل لها أننا إذا علمنا نفاق شخص وجب أن نجد عليها كامل ردة وجب أن نجد عليها كامل ردة ولا نقل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإن فإن له عن مكن عن القتلى في هذه الفائدة العظيمة. كل فائدة يطلبها، كل فائدة يطلبها المسلم. معلوم ده كده كل فعل اشتق من اصل كل فعل انا مشتق من اصل في لاج يا الله المستاذ في انت في الست نعم اسمع نعم نعم احنا قلنا شيء ونقول إنه لا عم من يستحق اللعنة ونقول إن لعنة في الله على المسحة هو الصواف المشتق من العباس السكة ضرب المشتق من مين؟ حالي. نعم بين ذلك فسرها بحب أي بين ذلك الحال وهي أنهم تارث مع المنافقين مع الكفار وتارث مع Siapa kakur Masa وكمقوله اذا وقع الشيء اذا وقع في مخالفه هنا بقى الدحار وراسه الدحار او اذا تصير نسبه النوع مشقه فانا بقى افتح عايز الناس تبع الانسان لما اول ما نقول الانسان كده الرسول امر بذلك هل هو اللي هذا شيء كثير رب أقول هذا من هنا، ما ينكره للتحريم أقول هذا من هنا. خلاص. إذا من يحون على الإنسان، يحون عليه هو حرام، أقول لها عن الوصف أو أنها ظهرت. ما من من الممكن. إذا كنت سامع المبيان حقاً إيش نقول؟ لا. نحن ذكرنا قاعدة في هذا قمنا الخطاب الموجه من الله إما أنه قوم الجليل على أنه عام للرسول وغيره غيره أو أنه خاص بالرسول أو لا ليس هناك جليل جاه في هذا ولا في هذا فقد يتلقى العلماء هل يشمل الأمة أو لا والصحيح أنه يشمل الأمة إما عن طريق الله أو عن طريق الحكم نعم إيش؟ نعم لكن في ايش؟ نعم نعم نعم نعم صحيح مش عايز يعني القلب يمكن من محلا قابلا للهداج وايضا من كان محلا محلا قابلا للثراء وهذا كقوله الله أعلم حياتي واجعله لسارته صحيح نعم أين قد تكون طبيعة من أصل أن يكرر الإسلام يكرر الأوامل ما أشكتبه نعم نعم يا أيها الذين آمنوا لا تستطعوا الكافرين أوضياء من قدود المدين تريدون من تجعلوا لله عليكم مبطانا من لن كنا نريد ان نساخ الان كننا ذا اولا قد جلعهم طيره الذين تابوا واخلفوا واعتصموا لله إلا الذين انذرت الا الذين تابوا واخلفوا واعتصموا لله فقد سمع لله تاولائك مع المؤمنين وتوخروا بالله أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم فيه كفرتم وآمنتم وكان الله شاترا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذون الكافرين أو دياء من دون مؤمنين الأول أخذ البائد يا أيها الذين آمنوا سبق الكلام على مثل هذا التعبيد ولكن عنا أن تصديره في النداء يفيد التنبيه وأن تصديره بهذا الوصف والصليام يدل على أن مثاله من مقتضيات الإيمان وأن فقده أو وأن مخالفته نقص في إيمان. قالوا الذين آمنوا لا تتخيروا الكافرين أو من دون مؤمنين. أي لا تجعلواهم أولياء. لأن اتخذ لمعنى جعل ومن قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا أي جعله خليلا لا. لا تجعلهم أوليان أي تتولونه وتثقون بهم وتناصرونهم وتعلقون آمالهم بهم من دون المؤمنين لأن بعض المؤمنين يكون ضعيف الإيمان ضعيف التوكل على الله فيعتمد على هؤلاء القفاء لقوتهم ويتولاهم ويرى أن المؤمنين لا يبلغون مبلغهم وهذا لا شك أنه نقص بالإيمان والتوقف فقال سبق أن الله قال أيبدون عندهم العزة فإن العزة لله جميع وقورا من دون المؤمنين أي من سواه تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطان مبينا وهذا استفهامه بمعنى الإنكار يعني أتريدون بابتخاركم الكافرين أولياء من دون مؤمنين أن تجعلوا لله أي تصيروا له عليكم سلطان مبينا أي فجة بين واف لأن كونكم مؤمنين يقتضي أن تتولوا المؤمنين لا الكفار فإذا عزلتم عن هذا الواجب إلى موالاة الكفار فقد جعلتم لدعي عليكم قال المؤمنين تستفقون به عقوبة الله في هذا الحديث اتي بالات ترينا تريل على تحريم استخابه الذين اولي الاخره يعني لا نهى عن ذلك وحذر منه نهى عن ذلك بقوله لا تستهزئ حذر منه في قوله ستريدون ان تجعلوا الله عليكم سلطان مذيلا ومن فائدة هذه الآية أنه لا تجتمع ولايتان ولاية الكفار ولاية المؤمنين بقوله من دون المؤمنين ولا يعني ذلك أنهم لو اتخذوا هم المؤمنين جاز جازلاء بل نقول إن قوله من دون المؤمنين يعني أن قبل التخديم الكفار أولياء عذلتم عن ولاية المؤمنين ومن فائدة هذه الآية كريمة. أن الله سبحانه وتعالى له سلطان حجة على من خلفه، ويأتي لهذا قوله تعالى حين ذكر رئيس الرسل، بأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهنا لو لم يرسل الرسل صارت حجة للناس على الله، وإلى وصل الرسل وبيانه الأحكام صارت الحجة لله على من على المؤمنين. ومن فاهم هذه الآية الكريمة وجوب موالدة المؤمنين ومناثارته لأن المؤمنين فما أصاب أحدهم فقد أصاب الآخر وما حصل من ضرر وجب على جميع المؤمنين إزالته حسب الحال والإمكان ثم قال إن المنافقين في ترك الأسطر من الأرض وصلة هذه الآية التي قبلها هو أن الذين يتخذون الكافرين, من الكافرين أولياء من دون مملين يشبهون المنافقين والمنافقون هم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون فمن تخذهم فقد شبها المنافقين والمنافقون ليس لهم حظ في الآخرة لأنهم قد ترك الأسفل منا حلون فيه يحلون فيه ولا خذون منه والدرج بمعنى المكان الأسفل الذي ليس دونه شيء الأسفل من ولا يعني هذا أن غيرهم لا يكون فيه لكن ي... كن فيه يقين وأما غيرهم فيحتمل أن يكون فيه وأن يكونوا فيما فوق ولم تجد لهم المصيرة لن تجد الفطاب لمن إما لرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإما لكل من يصف توشيه الفطاب إليه وعند إقراءة في الدرق في الدرق يعني فاشراء بجلاً عن سكونها ويقرأ سكونها في الدرق الأسطر من النار ولن تجد لهم نصيرا أي لن تجد لهم من يمنع العذاب عنه وينصرهم في هذا في, في هذا الحديث في هذا الحديث دليل على أن المنافقين من أهل النار لقوله أن المنافقين في الدرك الأسفل وفيها أيضا فيها أن النار دركات والدرك كما قلنا المكان مهلك فكل مكان من مما فوقه حسب شدة العقوبة وفي أيضا أن هؤلاء المنافقين في الدرك الأسفل منه وهل هذا يعني أن غيرهم لا يشارفون؟ لا قد شارفون لكننا نجدل بأن المنافقين في الترك الأسفل وأما من سواهم. فلا نحن قد يكونوا وقد لا يكونوا ومن فائد هذه الآية الكريمة أنه لا ناصر للمنافقين في الدنيا قد ينفصرون بسبب التمويل والخداع، لكن بالآخرة لا ينتصروا ولن يجدوا من ينصرون لقوله ولم تجد لهم نصيرا ثم قال إلا اللذين تابوا وأصلحوا واتسموا بالله وأخرصوا دينهم بالله إلا اللذين تابوا من النفاق أي رجعوا من النفاق إلى خالص دينه وصريح دينه وأصلحوا أي أعماله أصلحوها بدلا ما كانوا مفسدين كانوا مصلحين لأنه سبق في سورة البقرة قول الله تعالى ألا إنهم هم المفسدين فإذا أصبحوا بدل أمكان المفسدين فهذا الشخص الثاني وأخلصوا وأواسموا وأخلصوا واعتصموا بالله اعتصموا باله أي توفلوا عليه ولم يرجعوا إلى غيره لأن المنافقين من ديدنهم الرجوع إلى الكفار وتعظيم الكفار ولا يتصامون بهم فهنا يعتصمون بالله بدلا عن احتصامهم بالكافرين وأخلصوا دينهم لله دينهم او عبادته لله عز وجل فلم يجعلوا مع الله شريكا فيه وقد سبق عند المستبقات المنافقين انهم كانوا ايش يراؤون الناس اذا اظهروا هذه الصفه واخلصوا دينهم لله قال فاولئك من الذين في ايص الى درجه المؤمنين ومنزلة المؤمنين إلا بهذه الأوصاف الأربعة <تصفيق> الأربعة الأول أو الوصف الأول التوبة من النفاق والثانية الإصلاح والثالثة أن بالله والرابعة إخلاص الدين لله أخلاص دينهم لله قال فأولئك مع المؤمنين ثم قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيمة لم يقل وسوف يؤتيهم بل قال سوف يؤتيه المؤمنين ليشملهم وغيرهم وليكونو هم من المؤمنين ولم يستحقوا هذا الوعد على بل قال سوف يؤتيه المؤمنين اجرا عظيما في هذه الايات ان ان تقبل توبة لكن لن يكون مع المؤمنين حتى يتصف استثاثة العظمى وعلى هذه المثلة اختلف بها العلماء رحمهم الله فقال بعض العلماء لن تقبل توبة المنعم لأنه لم يبتمنه للا الإسلام قصلا هو إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا فإذا قالوا إنهم آمنوا وسرقوا النفاق فهذا هو ما كانوا يقولونه بالأول وينكرون النفاق وعلى هذا فلا تقضل ثوبتهم بل يقتلون وأمرهم إلى الله إذا كانوا صادقين فالله عز وجل يوم القيامة يقضون بصدقهم وأما إذا كانوا كاذبين فلهم النار لكننا نحن في الدنيا لا نقبل ثوبتهم ولكن صحيح أن ثوبتهم مقبولة إلا أنه نتحرى فيها ما لا يتحرى في من كفر وصريح لأن من كفر وصريح يصرف إما كافر وإما مؤمن ولا يظهر أنه مؤمن وهو كافر لكن البلاء هو المراه ولهذا لا أغد أن نتحرى ونفكره جاهبا وراجحا ومن فوائد هذه الآدم كريما أن لا لمن من أن أفسد أن نصلح. لا بد من أن أفسد أن نصلح مقابل السالك. ولا تلف التوبة المجردة لا بد من أصلاح آخر. وبناء على ذلك قال بعض العلماء إن المبتدع لا توبته. إن المبتدع لا توبته. لماذا؟ لأنه أفسد. أفسد أمة من على بدعته. فمن يصف هذه الأمم وعلى هذا فلت غتله ولكن الصحيح أن, أن له توب وأن أصلاحه ما أفتد أن يُعلم أن يُعلم الرجوع عن كان عليه من الفساد وأن يدر إلى الأصلاح ولهذا يقال أن أبو الحسن الأسري رحمه الله لما تاب من الاعتزال قام يوم الجمعة على الكرس ورى عمامتي وقال أما بعد فمن عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا خلال ثم صرح برجوعه عن العزاء وصار يرجع على المتذين فمن هذا الرجل الذي كان مبتدعا معتذريا توبته مقرورة لماذا لأنه أصلح ما أفضل أصلح ما أفضل ولهذا كان خطر البدعة عظيما لما يحصل بين من فساد ومفاعدة الكريمة أن من كان معتصرا بغير الله فإن من تحقيق توبته أن يعدل على الإنسان الله لله إلى, إلى الإنسان الله لأن الداءة يداوى بالتواء المقابل فالاعتصام رضا لله شرك. مجاوب ماذا؟ الاعتصام في الله عز وجل لكل داء دواء مناسبه. طيب ومنها ايضا نفاق اجلائه ان من تمام التوبة اخلاص المشرك لقوله اخلاص دينهم من الله. والمنافقون عندهم مشراق لأنهم رؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ومن فوائد الآيات الكريمة أن من اتصد بهذه السفات فإنه يقول مع المؤمنين ولو كان قبل ذلك منافقا لأن هذه الصفات تنتشره من النفاق إلى الإيمان فهذه معية المؤمنين لا شك أنها منزلة عالية كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن فائدة الكريمة وعد المؤمنين بما هو أصدق الوعد وهو قوله وسوف يعطي الله المؤمنين أجرًا عظيمًا أجرًا عيسوًا وسم الله عيسوًا أجرًا تفضلا منه كأنه بمنزلة أجرة الأجير التي لا بد أن إيش أن نعطى إياها وهذا الجزام من الله سبحانه وتعالى اتزم فيها نفسه أن يتيب المؤمنين في العظيم وهذا الأجر العظيم يكون في الدنيا ويكون في الآخرة قال تعالى من عمل عمل صالح من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة ولنسلنهم أجرهم في أحسن ما كانوا يعملون ثم قال ما يفعل الله في عذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعل ما هنا سفان سفانية يعني أي شيء يفعله الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم أي أنكم إذا شكرتم الله عز وجل على نعمه وقمتم بقاعته وآمنتم فإن الله ليعذب لا يعذبكم لأنكم لا تستحقون العذاب حسب وعدكم فما في شيء فعل الله لكم ذا قنتم بالشكر والإيمان بالله وكان الله شاكرا في <تصفيق>